ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثير والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مذهلغ عنا ولا الى الندم مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم انا نعوذ بك من النام اللهم انا اللهم إلا نعوذ بك من النار اللهم حرم لحومنا على النار اللهم حرم لحومنا على النار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 وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم رد المسلمين الى جميلا اللهم رد المسلمين الى جميلا اللهم رد المسلمين الى جميلا اللهم أنصر اللهم أنصر اللهم أعظ والمسلمين في كل مكان اللهم أنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أحقي دماء المسلمين في كل مكان اللهم أحقي المسلمين في كل مكان اللهم إلا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثلاء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم